ومن يهدي, ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن ترد لهم أولياء من دونه ومن يضلل فلن ترد لهم أولياء نُصوِّرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا وَنُصوِّرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأن انه كفروا باياتنا وقالوا ذلك جزاء انهم كفروا باياتنا وقالوا, وقالوا لنبعوثون خلقا جديدا وقالوا أئذا كنا عظاما وغفاة فإنا لنبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلقت الثماوات والأرض قادر أولم يروا أن الله الذي خلق الثماوات والأرض قادر قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا قادر لَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فأبى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسك وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ قَدُورًا وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَدُورًا وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَدُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 7 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلاَا قَدَ آ فَنَ مُ شَكِ عَماتِ غَات فَسْأَبَن إِس الرَائِيلَ إِجَّاءهُمْ فَقَا لَهُ فِي الرعون فَسْأَبَنِي جاءهم فقال لهم فرعون فقل له فرعون ان لي اظنك يا موسى مسحورا فقال له فرعون ان لي يا قُل لَّقَدْ عَلِمْتُ مَا أَنزَلَ رَبِّي وَلَا نَسِيَ الْجِنَّ وَلَا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَكْبُورًا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَكْبُورًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم من الأرض وَمَن مَّعَهُ جميعا سَتَوَرُدُ أَن يَسْتَجِزُهُم مِنَ الْأَضْفِ أُغْرِقَهَا هُوَ مَن مَّعَهُ جَمِيعا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَضْفَ الأرض فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا